السلام عليكم و ر ح م ة الله الله ح م د ل الله و م على ي د الله ر س و ا ل ص ل الله ة و س ا تريقان ل ت ه الله ك ر ي الله ي ل الله ء ا ت ع ا ل ى تخيرت ف ي ه أن أتحدث عن حديث لرسول الله صلى الله عليه و سلم و ذلك لعله اكرر و ذلك لعله تعالى اولا ً إ ل ا س ت م ع إ ل ى الحديث ثم نبين ّ العله التي ل أ ج ل ه ا اخترنا هذا الحديث لنتحدث عنه إ ن شاء الله الحديث حديث صحيح أ خ ر ج ه أ ح م د في مسنده يقول حبان دخلت أ ن ا وواثله بن ا ل أ س ق ع على أ ب ا ل أ س و د نعوده في مرضه الذي توفي فيه المتحدث تابعي جليل اسمه حبال يذكر في ب د ا ي ة هذا الحديث أ ن ه كان في ص ح ب ة صحابي جليل هو واثله بن ا ل أ س ق ع ذ ه ب هذا ا ل ت ا ب ع ي م ع ذلك ا ل ص ح ا ب ي ل ي ع و د ت ع ر ف ي ن ي ع ن ي ي ع و د راتل مريضيا ع ن ي يزور ل م ر ي ض ل ي ع و د ت ا ب ع ي ا كان مريض ا وهو أ ب و اسود ل أ ا ل ج و ر شي بلجيم ا كده مش ب ا ل ق ا ف ا ل ج و ر شي يقولي فلما دخلنا عليه ودخلوا علي كما يقول ذهبنا نعوده في مرضه الذي توفي فيه يعني دي كانت اخر كما تقولون لقطه فيقول فلما دخلنا عليه سلم عليه واثله اللي هو من بقى الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين و جلس يقول ف أ خ ذ أ ب و الاسود بيمين واثله خديد المنكر و مسح بها على عينيه و وجهه خديد ها و مسح بها ايه على عينيه و وجهه لبيعته لرسول الله صلى الله عليه و سلم يعني يعني ه ي يعني اخذ يد و ا ث ل ة متبركا بها ومريض ومسح بهذه اليد على عينيه و و د ه ه تبركا لماذا لبيعته لرسول الله ا ل ص ح ا ب ة كانوا اذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم صافحوا يعني ا ل و ا ح د ف ي ه م يضع ي ا ه في يد ان ل ب يكون صلى ه ن ل ك ا د ع ا م و ي ق ب ل ما نمتنع و ن ع و ن الله ل ي ك س ب ه م و ل ا ي ر ب ح هناك م ق ل إ ا ل ن س ا ء أ ر د ن ا أن ي ف ع ل ن ه ذ ا لما ج ئ ن ا ل م ب ا ي ع ة ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ك د ن ا أ ي ي د ه ن ا ص ا ف ح ن ا ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه ويكون س ل هناك ادعاء الرجال لكن ما ينفعش مع النساء ما فيش بقى زي أ خ ت ي وزي بنتي ما فيش الكلام خلاص ذلك النبي أ ب ى وقال إ ن م ا قولي ل م ا ئ ة ا م ر أ ة فقولي لواحد ة يعني أ ن ا كلام م ع ك م ا ل س ا ن و م ع و ا ح د ة زي م ي ة خلاص خ ص لكن الرجال كانوا يؤكدون ا ل ب ي ع ة ب م ص ا ف ح ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هذه اليد مش بصفح بالشمال بقى و بصفح باليمين اذن هذه اليد ها لها من ا ل ب ر ك ة ما لها لماذا ل أ ن ه ا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ يد و ا ث ل ة ومسح بها على عينيه ووجهه فقال له و ا ث ل ة و هدى تن ا س أ ل ك ع ن ها و ا ن ت بقى بتموت ك ا ها ها في ح ا ج ة ها ها ها ها ها ي ا رب ب ق ها ها ها ه ب ها ها ها ها ها ها ها ه و ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها م ا ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ل ا ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ي ا ه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ه لانها العله ب التي نريد ان نتحدث عنها وفيها فبيقول له هي واحده اسالك عنها فقال ابو الاسود وما هي الاب قال ما ظنك بربك قال ما ظنك بربك انت مقبل على الله وضف ي مرض الموت ظ م ك بالله إيه؟ ما ظنك بربك ف أ و م ا ب ر أ س ه وقال حسن إ ن شاء الله فقال له أ ب ش ر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أ ن ا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء هذا هو بيت القصيد هذا هو بيت القصيد أ ل ا أ س أ ل المسلمين ا ل آ ن ما ظنكم بالله هناك أ ح د ا ث حدثت وقبل منها كان في ما حدث و احنا في المعتقل كان معنا كثير من ا ل إ خ و ة أ ز ع ج ن ي جدا والمني جدا أ ن أ ر ى منهم سوء ظن بالله كنت بسميهم يا شيخ ماجدي كنت بقول لهم انتوا ع ا م ي ن زي ايه اسم السماوي خلاص ت ا خ د مزح موكب وللا اسم السماوي لي ه ي س ي ئ و ن الظن بالله توم تسمع أ ر ب ع كلمات عند الناس توم تقول لهم إ ن شاء الله تخرجوا ق ر ي ب ي ق و ل ل ك بابلني بابلني يا عمي إ ن شاء الله فرج الله قريب يقول لك مش باين يا سيدي ان شاء الله ربك قادر على كل شيء والظالم له ن ه ا ي ة يقول لك موتي احمر ايه يا, يا سيدي هو ده ظنك بالله ظنك بالله ولذلك سوء الظن بيعلم عدم توقع رفع البلاء و يزداد سوءا اللي هو سوء الظن يعني يزداد سوءا يحفظ الكلام ده أ ن تتوقع ما هو أ س و أ فانت حتمر ب... و العز ل ي بالله هو الداي ل ي عليه يمر بمرحلتين ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ا ن ي ه انك تقول له إ ن شاء الله تنزاح الغمه يقول لك مش هيحصل بل يزيد الطين بله ويقول لك ده اللي جاي ا ن ي ل كمان、آه. يبقى أ و ل ح ا ج ة لا يتوقع زوال البلاء وبعدين الامبير عنده يعلى بل يتوقع مجيء ما هو إ ي ه ما هو أ س و أ ما هو أ س و أ هذا هو حل كثير من الناس ا ل آ ن أ ن ا بتكلم عشان كدا هذا هو حل كثير من الناس ا ل آ ن و اختار هذا الحديث ل ه ذ ي ل ع ل ة سوء الظن بالله الناس م ش ي ه تتكلم ا ل آ ن ت ق و م ت ق و ل له الحمد لله و الله اني راح الظلم وحصل اللي حصل ده يقولك بس مش باين ده باين كدا اللي جاي زفت اللي جاي طين اللي جاي أ س و د ايه يا عم في ايه في ايه يا اخي احمد ربنا واحسن الظن إ ي ه ا ل ل غ ة ا ل خ ط ي ر ة اللي بيسمعها ا ل آ ن دي يعني ج ل الناس ا ل آ ن كده تكلم مع اي واحد يجيب لك اكتئاب إ ي ه قله ل الحمد, الحمد لله يكفي ان الظلم زال يكفي يقول لك لا بس دي يوم هتبقى سوده والله واحد يقابل ي ق ل ي بص هو شهر شهرين والدنيا هتبقى طين يا هو دا ظنك بربنا وعم يقولك والله, شو... والله يقولك كل ما يقولك يقعد... شهرين انا اقولك شهرين والدنيا هتبقى طين أ ي ن ظنك الحسن بالله أ ي ن ظنك الحسن بالله ف أ ن ا ب ق و ل اني د ي م س أ ل ة أ ن ا اضعت بها قبل زوال الظلم وانا في المعتقل كنت والله كالوحيانا بعض ا ل إ خ و ة يضحك ع د ي وهو اعد واحد ما يعرف لنا اقول كتلقي م ح ا ض ر ة ولو ما ل ل ه ه ت ر و ح و ب ق س م بالله ح ص ل ولو ا ل ه ه ت ر ح و ا ل ل ه فرج ق ر ي يوم يمشي و ا ل ت ر ي ا و ا ح د ولو ما ل ق و ل ل هاتروح ينزل الأخ وممشي أ س ت ك ا ل ل ي أ ن ا ولو ما لقيت ض ا هاتروح ج ع أ ل و ما ب و ل ق ي و ا ل ل ه ه ت ر و ح يا يا عم تتهكم طب أنت يعني و د ه م ح ل ت ه ك م و ه و ك ل هو م ر ح و ا ل ل كلهم ه ر ولكن ح ك جزعب اللي أنا ت فيه ده كل من يحب عن ك ر ة ي ح ب ي ه كله ر و أنا ح ع و د ت أن أ ح س ن الظن ب ا ل ل ه و ل ذ ل ك ش و ف ختام ا ل ح د ي ث ده ده أنا ا ل م ت ح د ث م ي ن عند ظن الله ع ب د ي بي د ي م ح ب ويحب و ي ما هالظن هتجد ولذلك شوف الحديث بقى حطك في حته قالك فليظن بي ما شاء انت حر زي ما هتظن هتاجد فزي ما قلت لك في ناس في ناس ظنها بالله سيء ان ي الامر مش ه ت غ ي ر ولو اتغير هيبقى ل أ س و أ وعندكم حديث في البخاري خير دليل على هذا لما صاحب الخير لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أ ع ر ا ب ي قد أ ص ا ب ت ه الحمى وكان شيخا كبيرا فشوف الظن الحلو و ب ا و الكلام الحلو قال لا ب أ س طهور إ ن شاء الله بشوف كلام النبي إ ن الظن بالله إ ن الحمى دي ح ط ه ا ر ك تطهرك ا يعني يعني تغسل تغسل ذنوب ه ت ح ط ع ن ه و ا ل م ر ض ب ي ل مع المرض ب ا و تتعامل ا مع المرض و تتعامل مع المرض و تتعامل ا لرسول ه مع المرض ل عليه ل ه و س م ل ت ي د خ ل ت ع ل رسول ى ا ل ل مع المرض وقالت له يعني بنتي أ ت ر ب ك بها أ ن ا عز ز وجل ه ا ك ثم أ خ ذ ت تذكر من جمالها وحسنها وحسن خلقها عملت ا و ل كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيني هذا فالمراه احبت تزاول كده وقالت هي لم تمرت قط عمرها معيت فقال لها لا ح ا ج ة لي ببنتك يا ف ك ر ا ل ن د ا ي ة م ت ح لا عند النبي ده ذنب ولذلك خادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ت ق ر أ ترجمه خالد بن الوليد والا بقول المرجع ا في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة هتلاقي ابن كثير جاي في ا ل آ خ ر كده ب يقول لك ايه وقد طلق خالد إ ح د ى نسائه لا لسبب إ ل ا ل أ ن ه ا لم تمرض قعدت م ع سنين معيتش امر ر ح م ة الله ت خ ي ل ت خ ي ل إ ذ ا في ذنوب لا يكفي رؤيا إ ل ا ا ل م ر ض فلا م ا ب ت ل ى بالمرض لا بد ان يكون ا ل هناك ل بلاء اذا كان ي ع م ل إ ي ه ي خ س ل ن ي ي ط ه ر ن ي فهذا مقاله ا ا ل ن ب ي صلاه ى ل ل عليه و س ل م ل ل أ ع ر ا ب ي ل ه ذ الشيخ ا الكبير يقول ل ا ب أ س ت ه و ن إ ن شاء الله فقالت هوم وهو يتكلم ب ل غ ة المستنكر ز ي م ا ق ل ت ل ك كده بابلني ق ها بابلني ق كلمات ا ل ل ي ح ن ا عظنا وردد على طول و م ي ق و ل ل ك ان شاء الله ر بين هكريمك ي ق و ل ل ك ب ق ا ب ل ن ي ان شاء الله مش هكريمك يا الله سيدى ي و ل ا يا سلام يا أ خ و ة انت ل ل ي ها ان ش ا ء الله ر ب ن ا ه ي ع لي شالك ق ولكن ل ما تشوف على ب ت و د ل ك يا عم ان شاء الله معي、لي. خلاص ا ن ع ملك ل هي ا ي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ل ي هي هي هي هي هي هي هي هي ي هي هي ه ما ت خ ل ي ن ا مع ا لا ش ر ع م ا ت خ ل ي ن ان مع ما الشارع والقضاء دي ي ف ف ع ي ه ه ا ت ك م و ل ا مزاحا ر ع ويقول ش هذا الشيخ ا ر ع ان يكون مزاحا ل ن ب ي ي ق و ل ل هذا الشيخ ل ا بأس ي ه و ر إ ن شاء ا ل ويقول ا ه ي ذ ب ا ل ش و ف ظن ان ل ب ي اللي ه و ن ا ل مزحا قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير إ لا تخف ل ا ل أ س و أ ا ل أ س و أ إ ب ا قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره ا ل ق ب و ر خلاص ا ب ا مش توقع زوال الحمى لا ه زود كمان د هذا يجي ما هو الموت حتى النور لما تاخذ أ ج ل ه ولذلك النبي قال له كما قلت و أ ن ا بعمل كده ويقول ك مش, مش, مش, مش, مش حتبيعض كما قلت عم إ ن شاء الله تبقى سودف ة وشك على طول ه ع م ل لك كده متل عزك ي د ه وظنك بالله فالنبي قال ه كما قلت فلم تسطع عليه شمس يوم جديد و لذلك ابن حجر ب يقول هنا وهذا الحديث يؤكد صحه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكول بالمنطق خد ولكن م هذا دي ا هو م و ع ا للتوبه ب م في المنطقه ولكن يجب ان يكون في ا ي داهية داهية م ن شاء ا ل ل ه في ا ل م ن ط ق تظنك ظنك بالله ما منطقك يشيره الى ظنك منطقك بربك بالله بربك ما إلى إلى يشيره يشيره و ل ذ ل ك بقى السلف الصالح قالوا ك ل م ة خ ط ي ر ة جدا ق ا د و ا يبقى قاعد ة ك د ه حطوها ع ل شان نبطل الكلام ن ظ ر ة ا ل ت ش ا ؤ م ي ة و ا ل ل غ ة السوداء ا ل ل ي عملين سمعها من دون ل ل ا الله س ق و ك أصدقلاص أصدقلاص احنا ي ا و ع ل ا ص خير بيت اصح ايه يا عم ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟, إيه ده ايه ده ايه ده احسن الظن بالله وان شاء الله اللي جاي خير واحسن مليون م ر ة ايه في ايه في ايه عايزين نغير ا ل ل غ ة دي بقى اللي تعبتني تعبت منها والله الايام ل فاتت ع ب ت ن ي فشوف السلف بيقولوا ايه بيقولوا ما من نبي بلاش انا وانت ده حتى ص ف ت الخلق ما من نبي إ ل ا و بتلاه الله و لم يخرج من بلائه إ ل ا بحسن ا ل ظ ن و الرضا ما فيش نبي ي ح ف ظ ا ل ك ل م ت ن دول كد ما فيش نبي من أ ن ب ي ا ء الله إ ل ا و بتلاه الله شنو أ ن ت ما حنقولنا في بلاء ثلاثين س ن ة اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه بسوء ظنك بالله ومنطقك ا ل س ي ء يبقى مش هيحدث و هيكون اللي انت متوقعه كما تظن بالله و هيكون اللي انت بتقوله ف ب ل ا ء ك موكولهم بمنطقك كده كده فسبحان الله يخش عليك يبقى مريض و عندهم ا ل س ل ط ا و ا ل ع ي ذ بالله ولا كده تخش عليه ع ا ي تكلمهم ي و يقول لك ايه و م ت ن يقولون ان شاء الله له لك أ ن ا حاسس ب د ي ا ل نهايه ة وظنك بربنا راجل يعني ه وظنك بالله كلمات ا ل خ ط ي ر ة ا ل م ي س م ع ه ا يا أ خ ي بلاء كما يقولون ب م ن ط ق ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجد كما تظن كما قال الله في الحديث القدسي ستجد فشوف ا ل ق ا ع د ة التي وضعها السلف ما من نبي إ ل ا و بتلاه الله ا ق ر أ تاريخ ا ل أ ن ب ي ا ء من أ و ل نوح حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش نبي لامر بلاء ب ما في نبي إ ل ا ومر ببلاء يا أ خ ي ضور شوف خرج منه ز ا ي عشان ت ب ق ى أ خ لنا ق كده عشان ت ب ق ى أ خ لنا ق كده و ل ك الذين هدى الله فبهداهم اقتد اقتد ا فعشان يكون كده يقول ما خرج من البلاء إ ل ا به ي إ ل ا به ي حسن الرضا وحسن اليه الظن يبقى عندك رضا ببلاء الله وبعدين عندك ايه حسن الظن بالله فسيدنا إ ب ر ا ه ي م أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء طيب حملوه و أ خ ذ و ه و أ ض م و ا نارا لم ير ى مثله خلاص ويحذفه ه ه ي ح ذ ف ه ظ ن و ا ب ا ل ل ه ش و ا ف ي ه ل ظنوا ب ا ل ل ه ش و ف ظ ن و ا ب ا ل لكافيه ل ك ا ي ه لكافيه لكافيه ل ك ا ف ي ل ا ف ي ل ا ف ي ل ا ف ي ل ا ف ي ل ا ف ي ه لكافيه لكافيه ل ك ا ف ي ل ا ف ي ه لكافيه ل ا ف ي ه ل ك ف ي ه ي ك ا ف ي ه ل ك ف ي ه لكافيه ل ا ف ي ه لكافيه ي ه ل ا ف ه لكافيه ا ف ي ه ل ا ف ه لكافيه ا ف ي ه ل ا ف ي ه ل ا ي ه ل ك ا لكافيه لكافيه لكافيه لكافيه لكافيه ل ك ا ف لكافيه ل ك ا ي ه لكافيه ل ك ي ه ل ك ا ه ي ه لكافيه لكافيه لكافيه من ضايع. ما هو ضايع. هو خلاص ض ا ي ع و ه و ض ا ي ع هو ضائع خلاص ح س ب الله ونعمل وكي ده ظنوا بالله、آه. فماذا وجد قلنا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خلصت, خلصت. لذلك لما ج ي ن ا ب ان ي حاجة ا س م ه ا ر و ا ا ل ت ف س ي ر ك ت ا ب ا ل ك و ل م ا ت ا ل ق ر آ ن د ي ح س ا س يعني ط و ف معه ط و ف م ي ما يقولك ل م ا ا ل ح ا ج ة الى ق و ل ه ت ع ا ل ى ك و ن ي بردل مع ق و ل ه سلام يعني ك د ك ف ا ي ة كلمتي ة ه ك و ن ي سلام سلام خلاص ح ي س ل م هيسلم ا ان كان ح ي س ل م ي هيسلم بقى ح ه ي ه ف ا ئ د ة باردا يعني ي خلاص ما لو قال سلام الخلص ما لو قال سلام الخلص فيكون ي باردا دي ق ت لي خلاص من ضمن ا ل أ ق و ا ل اللي قالوها ك د ه إ ن ه م قالوا حرقوه عليه ى إ أ ع ي ن ي الناس فالناس جمعت في وضح النهار في الصحراء الصحراء شمسها إيه محرق فالناس وقفة تتصبب ع ر ق بس موازين ف ر ج ل يوم ربنا يقول للنار كوني ايه بردا بردا دي خلي سيدنا ب ر خ ي م اكنه ما يشعرش بالنار حتى الصحرا مش النار اللي بتحرقه لا بنار الصحرا يعني قاعد فين في تكييف سدد هو ع ب يكيف هم عملين يشروا عرق هم ع ب يكيف هم عم يشروا اللي هم ر ب ي ن و في النار إيه, ايه ده ايه ده ب ح ص ل ظن بالله حسن الظن بالله واثق في الله لا إ ل ه إ ل ا الله واثق في الله سيدنا زكري سيدنا زكري ما عايز أخذ من كل نبيه كل سيدنا زكري تمام شوف يطعم في السن مش قلوها ا ن ل ع ظ م م ن ي وشتعل ا ل ر أ س ويشابا إ ه خلاص ومراته عاقر أ ر ض ب و أ ر ض بور اعرف بو. أ ه ل العلم قالوا ك ل م ة هذا بصيلة رسول سبحان الله ع ا ر بيقولوا ي ه لو لم ي ح س ن ا ل ظ ن لما دعا فسوء الظن يصرف عن الدعاء لو معندوش ا حسن الظن ما كانش قال ربنا ر ب لا ت ا ر ن ي ف أ ر ض ا كانش دعا و ل ز ل ك ا ل ل ي ع ن د ه سوء ظ ن ده ي ع ن ي ش غ ل ب س و ء ظ ن ه عن دعاء ربي م ا ه و خ ر ب ا ن ه ك ر ب ا ن ه هيبه هو شيفا خ ر ب ا ن م ش ش ي ف ا خ ر ب ا ن إذن في حسن ظن هيبه ق ى ف ي دعاء فدعاء يدل على ح س ط و ر ه اني و أ ه ل العظميني وشعر ا ت راس شاب شكدا وعلينا كانت م ر أ ت عقل ر مشكلا م ع ا ل ل ي بولدا ي ق ولو ك ع ن د يبقى حسن ظ ن و متأكد و ن ربنا يخف كل د ه كل ده فشوف ا ل كلام التعبير ا ل ل ي ب يقول ه السلف ا يعني توزن بميزان من ذهب ان لولا حسن الظن لما كان ل م الدعاء كان ا فسوء الظني ش غ ل عن الدعاء وما يخليك فحال ضجر ما ر ك ش غير ا ل ت أ ف ق والضجر ت أ فهو يقوم بذلك يقول لك هذا هو يقوم بذلك يقول لك هذا هو ا ل ل ي ق ا ل يسأله م ن في ا ل س م ا ا والأرض و ت ك ل ي و م ه و في ا ل ش ا فهو لك هذا ل هو يقوم ا ويضع ب ذ ل ه خ ض ي ن ت ح ص ن يبقى تحت الجزم وانت بقيت فوق ايه المشكله ي ل م ش ك ل ه يشفي مريضا ويمرضه عافيا هي كده ي ك د يغني فقيرا ويفقره غني اذا كل شيء وارد يا حبيب وارد يا حبيب ودوام الحن المحار فاحسن الظن بالله فقير احسن الظن ان شاء الله نغنيك مريض احسن الظن انها اشفيك مضايق عليك س م ا ظني اني و س ى عليك حسن ظنك بالله ف ش و ف التعبير ان ل سوء الظن فعلا بيشغل عن الدعاء يشغلك ع ل ى الدعاء خلاص ه ص ر ف ك عنه ويخليك دائما كده يعني م ت أ ف ف واو ا لاخر ط ب يا أ خ ي سيدنا أ ي و ب شوف مرضه طال كم س ن ة ها ما قالشي ع ن ي وخلاص بقى ما ا ص ي ا دي ا ل ن ه ا ي ة خلاص هو مش بيل لها مش بقى、إلا. لا مهما طال. مهما طال سبحان الله مهما طال لكن لاقى وضارع الله سبحانه وتعالى ليه لانه ايه بيحسن الظل بالله فكاد دعوته ها ها ربي اني مسني عليه الضر وانت ارحم الراحمين ولذلك شوف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة حساس ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة حساس احسن الظن على طول تجي ي ا ل إ ج ا ب ة فاستجاب شوف حرف الفهد ه اللي بيفيد التعقيم دخل محمد فعام يبقى ف د ي ل ه و ل ا ء على طول فاستجابنا له وكشفنا ما به م ن ظ ر لا والله لحسن ي في ظ ن لله سيدنا يونس يبتلع ه حوت يا عم خلاص ط ب بلعك حوت دي فيها ايدي بقى خلاص خلصت خيل الصيت ايه شوف احلك المواقف دي ا ل ك ل م اللي قال السلام ما من نبي الا وابتلاه ايه وابتلاه الله يخرج من هذا البلاء به اه والله بحسن الظن بالله فيبتلع ح و ت ومعروف كده ان كل ما يدخل في جوف الحوت يتحلل خلاص خش بطنه عنده ع ص ا ر ة كده ما شاء الله تعملك ف ا ت ة خيل الصيت حيث انك ت ل ع ا س ل ي م ا ك د ه ع ن د ه معك انك ت ت ع م ل ك ف انك ت ت ك د ه ف ت ت ح ل ل و ت ص ي ن ك ت ع ا م ل ه خ ل ا ص خلص ع ا م ل م ا ن ت ح ل ل ش ب ك ت ح ل ل ش ع ش ا ن في ص ل ة ب ي ن ه ت ت ع م ن ا ل ل ه في ح س ن ظن ب ا ل ل ه ك ا ك ل م ت ه ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت س ب ح انك إني ك ن ت م ن ا ل ظ ا ل م ي ن م ن ا ل ظ ا ل م ي ن س ب ح ا ن ا ل ل ه س ب ح ا ن ا ل ل ه فاستجبنا له هذه الفاظه ونجيناه من اليه من الغام دي بتاعت لوحده شوف تعبيبها دي بتاعت لوحده وكذلك ننجي المؤمنين خليك كده خليك مؤمن كده يبقى عندك يقين وعندك حسن ظن بالله رب العالمين يوم ربنا سبحانه وتعالى يخرجك مما أ ن ت فيه د ا خ ل ه بقى ما هو أ ش د وانا ت ع ر ف ي ن مدى حبي ل ل ص و ر ة دي ل ي س و ر ة يوسف بعشقها سيدنا يعقوب يجي في يوم يقول لاولاده ل كده يا بني ايه المطلوب ت ح س س و من يوسف وايه واخيه انت, عارفش الطلب ده كان بعد كم سنة؟ انت عارف الطلب ده كان بعد كم سنه تعرف الطلب ده كان بعد كم س ن ة من ضياع يوسف ابو ل ه م روح و اسسوا ت يعني لعله عسى تلاو يوسف و تلاقوا بعد كم س ن ة اهل العلم قلو ا ا بعد خ م س ة وعشرين س ن ة ح ا ج ة عجيب ة بعد خ م س ة وعشرين س ن ة لم ينقطع أ م ل ه في الله لم يخيب ظنه في الله بعد خمسه وعشرين سنه يوسف أ ل ق ي في الجب على الله سبع سنوات والتقى به أ ب و ه اثنين وثلاثين س ن ة ولذلك قلتلكوا زبال لما تيجي ا ل ص ل ا ة ت ك ل م و لما دخلوا عليه إ خ و ا ت ه الاتوا ق فعرفه ا وهم ل ه م و ن ك ر و ن يعني هو عرفهم وهم معرفوش ليه ليه الراجل الراجل في الكبر ش ك ل ه بيثبت خلاص ش ك ل ه بيثبت يعني اتمنى عشر سنه للي زي مانك أ ا د ه ش ك ل ه بيثبت لكن في الصغر لا ف م راح ل ا ل ع م ر ا ل أ و ل ى دي لحد سن ا ل ب ل و غ ب ي ق ع د شكله ي ت غ ي ر و ص و ت ه ي ت غ ي ر و م ل ا م ح ه ت ت غ ي ر مشكله لو ايه و ي ط لشرب ع ا وطلع ي لحيط فهم تركوا يوسف سبع س ن ي ن لما بانت منه ثلاثين س ن ة ما ع رفوش لكن هو س ب ه م س ي ه كانوا إيه كبار فملامه مغاره وعشقينه ع ر فهم وهم لا هو منكم شافين ل خ م س ة وعشرين س ن ة خ م س ة وعشرين س ن ة بعد خ م س ة وعشرين عام ب ي ق و ل لهم تحسسوا من يوسف و ا ق ي و لذلك هم كانوا يوم نوبل ه عليه كبر كبر لكن هو عند ه قاعد ة مشي ا بها ولا ت ي أ س و ا من روح الله حسن الظن يابني يا ا ولا تي أ س و من روح الله حسن الظن يابني يا ا ش ت ب ع ا ف وذلك ل ت عجبتني ح ا ج ة في س ن ة الفين وسبعه كنت مع ع ب د الزمر في سجن د ل م ن ه و ر و ع د ت مع ه س ن ة ك ا م ل ة من الفين وسبعه لالفين وثمانيه ولا انسى له هذه ا ل ك ل م ة س ن ة ك ا م ل ة مع ولن اتنين ا في مكان واحد في مستشفى سجن ضربه فكان ج و ل جلسات معاه كلمه ع كتير ففي يوم كانوا عن ا ل ق ض ي ة عشان ل يخرج على ا عتباره ن م د ت ه خلصت خ م س ة وعشرين سنه مش ع ي ز ي ن طلعه و ف أ خ ذ و ا ي س و م و ه ف ا ل م ه م من الظبط ا م ل ا ل د و ل ة ق ا ل له بصه ا ش ي خ عبود اللي ج ي ب ل ك من ا ل آ خ ر طول ما حسن مبارك عايش انت مش هتطلع لكن لماذا ي علي ه ذ ا ا ل قصص ف لانه يكون هناك قصص لانه يكون هناك ق ي ن ي إ ن شاء ا ل ل هناك إ قصص ل غ م أنف و أ ن ف هناك ب ر قصص لانه ي ك ل ن هناك قصص لانه يكون هناك يموت ل ا د ه و ه و رغم أ ن ف أ ب و ه طلع طلع فلن أ ن س ى ه ه ذ ه ا ل ك ل م ة ف أ ن ا أ ع ت ق د انك ان ع ن د ه ح ا ن س ن يقول انك ه ن ا ل يقول ا ن ا ن ل ا ن ن يقول ا ن س ن يقول ا ن ا ن ي ل ا ن ا ن ي ل انسان ل انسان ي ق ل انسان ي ط ل ع و س ا ن ي ق ل ا ن س ا ي ق ل ا ن س ا يقول ا ن س يقول ا ن ا ن يقول انسان ي و انسان يقول انسان و ل انسان و ل انسان ي ق ل ا ن س ا ي و ل ا م س ن ي في ا ل س ج ن و ح ت ى ل م ا ب ي ج ي ي ن ز ل ا ن س ا ل س ا ب ي ط ل ع ن س ن ي و ا ن ا ن ي ل ا ب ا ن ي و ل انسان يقول انسان ي و ل انسان ي ل ك ب ي ر و ل ع ن س ا ن يقول م ا ن ي ر ي د ربك لما يريد ولما يبقى فيه حسن ظ ن بالله ف بعد خ م س ة وعشرين س ن ة بيقول لهم اه حساسوا من يوسف و أ خ ي اه ولا ت ي أ س و ا من روح الله اه ل أ ن ه هو دا ش أ ن المؤمن أ م ا غير المؤمن القاعد إ ن ه لا ي ي أ س من روح الله إ ل ا القوم الكافرون ف ا ل ي أ س وسوء الظن هذا من شيم ا أ ه ل ا ل ك ف وليس من شيم ا المؤمنين مش من شيمنا ا في أ ي ح ا ج ة لو كنت مؤمنا هذا ليس ليس من شيمك ا ب أ ي حال من الاحوال ليس من شيم ا المؤمنين ومن أ ج ل هذا كما قلت اني مش عايزين لما يبقى في بلاء يرتفع معه ا ل إ ي م ا ن لا ده هو مش هيرتفع إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن مش ينزل بك ي بلاء ترفع ا ل إ ي م ا ن وتخليها كف لا ينزل بك البلاء الاصل أ ن تزداد إ ي م ا ن ولذلك د لو لأ قلت اخوانكم ان ا ل ق ا ع د ة ففروا إ ل ى الله مش من الله إ ل ى الله إ ل ى الله فتعندك بلاء ونازل بنا ي بلاء ظني بالله إ ن اللي جاء إ ن شاء الله ي ك و ن خير و ه ي ك و ن أ ح س ن وده يبقى منطقي في كل شيء في حياتي يا أ خ ي في كل شيء في حياتي أ م ا النظرات ا ل ت ش ا ؤ م ي ة و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ف ر ي ة التي نسمعها هذه لا تليق بنا ولم ترفع عنا بلاء بل ستجعل فعلا ما سوف ي أ ت ي سيكون أ س و أ ل أ ن البلاء موكول كما قلت بالمنطق فهو موكول بمنطقك, بمنطقك. من أ ج ل هذا شوف و ا ث ل ة يقول لابي ا ل أ س و د أ ب ش ر لما يقول له ظني بربيه حسك يبدو ت س ت ح ق إ ن ك أ ن ت أ ب ش ا ر ك لكن سيء خلاص كما ستظن أ ب ش ر ل ق ع د ة دا كلام بين ق ل ه ب ن ا النبي عن الله قال رسول الله قال الله عز وجل أ ن ا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ما ما شاء شاء فدعوتي ا لكم اليوم إ ن شاء الله تعالى نحن نزرع ا ل أ م ل والتفاؤل في نفوسنا وفي نفوس ا ل أ خ ر ي ن ونحسن الظن بالله و نكون على يقين إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله الذي جاء سيكون أ ف ض ل سيكون أ ح س ن و ب إ ذ ن الله تعالى سنرى خيرا وظننا في الله حسنه باذن الله هذه كلمتي وهذه نصيحتي لكم في هذا اليوم ان شاء الله تعالى باذن الله بدايه من يوم الاثنين القادم سننتقل باه لي موضعنا معكم التفسير تفسير القران الكريم ط ب ع وفي اقتراحات الاداره التي تقوم بها بعض ا ل إ خ و ة ا ق ت ر ح كذا و بعض ا ل إ خ و ة ا ق ت ر ح كذا و بعض ا ل إ خ و ة ا ق ت ر ح كذا فطبعا احنا في زمن الحريات يعني ما اصدقنا حرياتكم برضو يعني ف أ ن ا قلت ما كنت قاطع عن أ م ر ا حتى أ س ت ش ي ر ك م في احنا كنا ب د أ ن ا قبل م ر ح ل ة الاعتقال في 2006 من خمس سنين كنا ب د أ ن ا نفصل في س و ر ة و ل ع ض الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه ا ل ا خ و ة ق ا ل و الاخوه ا ل ا خ ن ه ا ل و د فنفسر ه ذ ه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ب ع ض ا ل ا خ ر ب ي ق و ل ل ا خ و ه ا ل ا ن و ه الاخوه ا ل ف خ و ه الاخوه ف ل ا خ و ه ا ي ا خ و ه الاخوه ا ل ا خ ه ا ل ت خ و ه ا ل ت و ا ح د ب ي ق ا ل ا خ و ا ل ا و ه ل ا و ا ل ا و ه ل و ه ا ل ا و ل ه ا ل ا خ و الاخوه ا ل ا خ الاخوه ا ل ا خ ا ل ا ا ل ا و ا ل ا خ و ا ل ح خ و ا ل ا خ و الاخوه ا ل ا خ و الاخوه ا ل ا خ و ا ل س خ و ه الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه ا ل ا خ و مين ا ل ل ي ع ا ي ز ن ع م ان يكونوا من الناس يمكنهم ان يكونوا من ا ل ن ا ي ع م ل ك ن ه م ان يكونوا من الناس ي م ش ن ه م ا ب ي ك ه طيب من ا ل ل ي ع ا س ي ز ك ن ه م ان ي ك و ن ا ء ا ل ل ه ط ي ب م ك ن ا ل ل ي ع ا ي ز الناس ي م ك ن ه و ان ا ت و ن و ا من الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس ي م ك ذ ان ع م الناس لا ان دا دا دا دا أن لكن ا تاريخ ب ع س إ شاء ا ل ل هنا لستكمله ل ل لازم ه ده ده هدف أهداف من ح يكون ا ا ت ي أحقق ه ل ت ا ب كله تفسير و انت و ا ا ل آ ن ا ل ل ي طلبت و ان يكون تفسير لجزء عام إ ن شاء الله تعالى ف ع ن ف ص ل جزء عام في هذا المسجد إ ن شاء الله و قدر ب إ ذ ن الله ب د ا ي ة من يوم الاثنين القادم ا ل أ م ر الاخر آ خ ر بقى ل أ ي ان القائمين على امر المسجد تعرفين ا ل آ ن حيوبنا صرح تابع لهذا المسجد يكون في ه مستشفى ويكون في ه خير كتير لهذا المكان قائمين على امر المسجد إ ن شاء الله بيدعوكم أ ن ك م تساهموا في هذا العمل ا ل خ ي ر هذه الصدقه ا ل ج ا ر ي ة ا ل ص د ق ة ا ل ج ا ر ي ة أ ولكنهم وانت ج ب ان يكونوا من ت ج ل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ا ل ل ه ومش ع ن و ا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ك و ن ي ا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ك و ي و ا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان بقى ن ش و ف ا من أ ص ح ا ب القلوب ا ل ر ق ي ق ة ولا العكس و إ ن شاء الله لنا خطبة ا ل جمال ع ة ق ا د م ة في هذا المسجد إن شاء الله خطبة ا ل جمال ع ة ق ا د م ة في هذا المسجد و غ د ا إ ن شاء الله تايل ع لنا لقاء في مسجد أ ب ي بكر إ ن شاء الله ب إ ذ ن ا ل ل ه سبحانك الله هم بحمدك ش ه د و الله الى هيلان لست غ ف ر ك ن ت و ب إ ل ي كشفنا و أ شاف ن س ب و م ا ز ة ت ي ن شو بدنا ق ل ن و ض لما ت ق د م ا ل خ ي ر أ آي... آي... ي م ي ج ر على ط و ل أ ن ا مش ع م ش أ ن ا ع ج و ل ي ف أ ي م ي ج ر على ط و ل ف إ ن شاء الله تعالى يعني ان شاء ا ل ل تقدموا خير من الله عشان الصرح ل ا ت امل وربنا بارك فيكم يا رب ويخلف عليكم يا رب وقلبنا و إ ي ا ك م الشح والبخل يا رب و إ ن شاء الله نلقاكم غدا في مسجد أ ب ا بكر و إ ن شاء الله ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة في هذا المسجد إ ن شاء الله و ق د ر جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم